وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ இச ம சன்ன சகு இலிசு ம இசம் இன் உச்சன் இத பரி கும் சும் إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما أردوا انهم فتم تعفوا فسوف تعلمون ام انزل ما على جيم سلطان فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ فآت ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون واجهب الله وأولاد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 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ ايد الناس بيوذيقهم بعض الذي يعملون عللهم